إذن في هذه الآية الكريمة بيان واجب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان واجب الدعاه أن الواجب هو الدعوه إلى الله أما النتائج فنحن لسنا مطالبين بالنتائج بل إن الإنسان يبذل جهده في دعوته إلى الله ومن طاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته صلى الله عليه وسلم فإن في هذا طاع لله تعالى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 فليذر روته شيئا وفوض امره الى الله واعتمد عليه وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه اذا في هذه الايه الكريمة بيان حال كثير من الناس أنه يقول ما ما لا يخفي وفي هذا من محل أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على العزمات التي تكون في القلوب وانتبه إلى هنا بيت طائفة منهم غير الذي تقول فربنا بين حسابهم قال والله يكتب ما يبيت فربنا يكتب ما يبيتون لأجل أن يحاسبهم عليه ما هو واجب النبي صلى الله عليه وسلم واجب كل داعي في هذا فأعرض عنهم وتوكل على الله الإنسان يقبل إلى ربه وكفى بالله وكيلا فربنا جل جلاله ومتوكل بأمور المؤمنين ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب وحتى يعلموا صدق ما جئت به ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه هذه الآية الكريمة تبين أن التدبر لكل أحد أما التفسير فهو للمسلم وفيها ملمح لأن تدبر القرآن وفهم القرآن هو سبب للنجاة افلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال وهذا في حث على التدبر والتفهم والتأمل ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذا القرآن يصدق بعضه بعضا لأنه من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى ثم قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به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 وحزنهم أفشوه ونشروه ولو تأنوا ورجعوا وأرجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرت أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كثمان ولولا فضل الله عليكم بالاسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم إذا الإنسان لما يريده خبر لا يستعجل ويبث الإشاعات إنما يتحر المرء ولا يتعجل فإذا خالف الإنسان وفعل هذا وتعجل بالأمور وصار يبث الخبر في الآفاق لمجرد أن يسمعه فقد أشبه المنافقين وربنا قال ولو ردوهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وفي هذا حث على العلم وحث على الاستنباط والتدبر وتأمل هذه الآية الثالثة قد جاءت وفيها لعلمه الذين يستنبطونه منهم بعد الآية السابقة الثانية والثمانين أفلا يتدبرون القرآن فإذا تدبر القرآن وتفهم المعاني وأن الإنسان يتفهم مراد الآية هذا مما ينبغي على المرء أن لا يدعه ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الشيطان يوسوس للإنسان لأجل أن يغويه ويتعبه والانسان يستعين بالله تعالى فيستعيد بالله فيلجئ الى الله ربنا جل جلاله يدفع ادا الوساوس عن المؤمن ثم قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا الا نفسك وحرب لذ عسى الله ان يكف الذين كفروا والله اشد باس واشد انتقالا فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به لأنك لا تكلف إلا حمد نفسك على القتال ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين والله أشد قوة وأشد عقوبة اذا هذه الآية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 تأمل أخي الكريم اجي هذه الآية بعد الآية السابقة فربنا لما حث على الجهاد في سبيل الله ذكر أمر الشفاعة عموما ومن ذلك أن المجاهد لما يذهب مع المجاهدين في سبيل الله تعالى ويجعل الواحد شفعا فيؤجر أجر الجهاد ويؤجر أنه نصر إخوانه هذه تؤخذ من خلال هذا السياق ثم قال تعالى وإذا حييتم بتحيه فحيوا بأحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيب واذا سلم عليكم احد فردوا السلام عليه بافضل مما سلم عليكم او ردوا عليه بمثل ما قال والرد بالأحسن افضل ان الله كان على ما تعملون حفيضا وسيجازي كلا بعمله وأيضاً تأمل هذه الآية الآية السادسة والثمانون بعد الآية الخامسة والثمانين وإذا حييتم حوييت فحيوا فحي بأحسن منها او ردها بعد الآية ما يشفع شفاعة حسنة لنعلم الحكم في أن الإنسان يرد السلام لإخوانه ومجيء هذه الآية بعد تلك معنى أن تحي ما تقول آخر في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي شفاعة تطلب من الله أن يسلمه وأن يرحمه وأن يبارك له فعلى الإنسان أن يستحضر هذا المعاني وتأمل كيف ختمت بقوله تعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا فربنا جل جلاله يحاسب ويعظم الحسنات على عظم النيات من فوائد الآيات تدبر القرآن الكريم يورث اليقين بانه تنزيل من الله لسلامته من الاضطراب ويظهر عظيم ما تضمنه من الاحكام إذا تدبر القرآن لا بد منه ايها الاخوه لا يجوز نشر الأخبار التي تنشا عنها زعزعه امن المؤمنين أو دب الرعب في صفوفهم التحدث بقضايا المسلمين والشؤون العامة المتصلة بهم يجب أن يصدر من أهل العلم وأود الأمر منهم مشروعية الشفاعة الحسنة التي لا إثم فيها ولا اعتداء على حقوق الناس وتحريم كل شفاعة فيها إثم أو اعتداء نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين أجمعين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين العاملين بطاعتك يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته